من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يخلاها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل المد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فرضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها الآخر فتقعد مذموما مصدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يدروا أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واصفظ لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن فَلَوْ كَانَ لِلْأَوَابِيلَ عُصُوْرًا وَأَتَى الْقُرْبَاحَ حَقَّهُ الْمِسْكِينَ وَبِنَسْلِهِ لِوَلاَكُ بَذِيرَةً بِذِيرٍ إِنَّ الْبَذِيرِينَ كَانُوا إخوانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا